وَأَمَّا مَنْ خفت موازين فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خفت موازين فَأُمُّهُ وأما مَنْ خفت موازين فَأُمُّهُ هاوية. وَأَمَّا مَنْ خفت موازين فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خفت موازين فأمه هاوية.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 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ فَأُمُّهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ فَأُمُّهُ أَمَّا مَنْ خَفَتْ فَأُمُّهُ هَاوِيَةً وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةً وَأَمَّا فَأُمُّهُ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 وَأَمَّا من خفت موازينه فَأُمُّهُ هاوية